إما يكون شك في الله لا يكون شك في الإيمان والعقيدة لا يكون شك في الأصدقاء والمعارف لا يكون شك بين الزوج والزوجة لا يكون شك في النفس وهتشك في نفسه أنواع كثيرة من الشك والشك عبارة عن جحيم للفكر والقلب الشك يدخل جوه الإنسان يتعب فكره وسهل أن يخش وصعب أن يخش ويجيب للإنسان نوع من القلق ومن الاضطراب ومن التردد ويفقد سلامه الداخلي ويبقى تعبان وإذا استمر الشك يصبح مرضا مرض نفسان إنسان يكون في حالة عدم استقرار ويداوم التفكير في دائرة مغلقة في جو من عدم الثقة ومن الحيرة من جهة الله طبعاً اللي يشك في وجود الله دول مجموعة بعيدة خالص جاي سببها يعني معاشرة الجو الحادي زي ما حدث في روسيا في السبعين سنة الشيوعي. اللي يشك في وجود الله يعني سقف ربنا جه منين ابتدى منين ومين قال ان هو الخالق تقول له طب والطبيعه دي جت منين ما يعرفش يجاوب ما يعرفش يجاوب الطبيعة اللي اساتنا اللي هي الجبال والانهار والبحار والسماء وغيره لا يمكن ان توجد إنسانا حيا اطلق بلاش إنسان لا يمكن أن توجد خلية حية هتجيب منين الخلية الحية تجيب منين البلازما تجيب منين مفيش مجرد وجود نملة تدب على الأرض إثبات لوجود الله لأن فيه حياة الحياة جت منين هل الطبيعة الجامدة يمكن ان توجد حياة مستحيل ذلك يدل على وجود الله ممكن انت تمشي في السكة تلاقي شوية حجارة مربينة على بعض تقول الصدسة جابت شوية الحجار لكن لو لقيت الحجرة وقفوا جنب بعض وحجر جنب بعض حجر وحجر فوق حجر وتكون بيته ليه الشكل والشبابيك وتقول لا بد ان هناك مهندس كون هذا البيت لذلك الناس العلماء اللي لقوا النظام الموجود في الفلك في الافلاك في الطبيعة في السماء النظام ما بين الشمس والأرض والقمر والكواكب والنجوم كما قال أفلاطون الفيلسوف العظيم لقب الله بأنه المهندس العظيم أن الله هو إيه المهندس العظيم اللي قدر يكون هذا الكون من وجود الحياة ومن وجود النظام. جايت اللي يشك ما بيشك شوود ربنا كلهم مؤمنين بالله مساء لكن ربما يجي وقت عليه يشك في عناية الله يشك في حفظ الله يشك في تدخل الله في حياته يشك في فائدة الصلاة صلينا مرات كثيرة وما فيش فائدة يجيله الشك لأنه فائدة الصلاة أو جائز يشك من تأخر الله في الاستجابة يعني ايه يعني إبراهيم قبل أب الأباء ربنا وعده بأن يدي ناس مرة كام عشرين سنة خمسة من مجاش ناس يعمل ايه يتجوز هاجر علشان تجيب له ناس تشكت في ان ربنا هديك وبعد حتى من جاله اسحاء وبعد عنده عيال لكن كلمة ربنا ناس لا تعرف زي نجوم السماء ورمل الأرض دور لا نجوم السماء ورمل الأرض قل لهم ولا دين قلبين فبدأ دا يخذ يمكن تجيب الناس وقطورة تطلع يركض ركض ركض كل ده لأنه شك فالله نتيجة تأخر الاستجابة يا ما فينا ناس اذا تأخرت الاستجابة يبتدي شك يشك في محبة ربنا يشك في رعاية ربنا يشك في ان ربنا معاه يشك في ان ربنا يتدخل دي ملهاش داخل ابدا بحكاية وجود الله او انسان اخر جايز يجيله شك في بعض نقاط معينة في العقيدة والايمان نتيجة اتصاله وقتواقف اخرى والزمن في الودان يقول لك الواعظ الشهير فلان يروح يسمع كلامه يخش في نفسه شوية افكار جديدة ما كانتش موجودة وهو عذر سخاء فيتأثر بغيره فيدخل الشك في بعض العقائد عدد كثير من النادر زي الناس بتؤشود يهوى أو سبتيين يقبلوا آيات آيات انا فاكر علاقتي بالشهود يهوى بدأت سنة 53 قبل ما اترهب كنت رئيس مجلس ادارة بيت مدار سلاحة فروض الفرد دخلت لقيت شبان كده عاديم يتحركوا قلت لهم انتو ما عندكوش فاصل قالوا احنا مدرسنا الدكتور سعد السكلة مسافر انجلترا وثم تعودوا كده مفيش تعالوا معي انا هتذكروا الفصل بتاعكم عادت معهم قلتوا لهم كلكم الطالبة على الفصل قالوا لنا واحد زميل تلميذ في كلية العلوم اخدوه شهو شو شهو جاهوة أنا ما اعرفش يعني ايه يهودي في ذلك الحين جت في مفرد كلمه يهوه اسم الله في العهد القديم وانت ما دامش الله شهود يهوه بتاع العهد القديم يبقوا يمكن ما يؤمنوش بالمسيحيه ولا بالالثالوث ولا بحاجة حضرت كم ايه على كده وراح البيت كان الولد موجود في بيت هو في أول كلية علوم ليه أخ في الس السنوية ليه أخ في الابتدائي مجتمعين وعمه وخاله وقربه والجيران اللي فوق والجيران اللي تحت والأضم اللي يعصب خلت أكلمهم ابتدوا يشغلوا لي آيات, آيات. لاهوت المسيح يقولويا ما هو الكتاب يقول في مصدور 82 آية 76 من الأول حتى الله قائم في مذبعة الآله ألم أقل إنكم آله وبني علي يدعون إذا ممكن في ناس بيتسموا آله وهم مش آله هم بيقولوا كذب وقل لهم يا كماعة دبيقول وقل لهم يا كماعة دبيقول ألم أقل إنكم آله وبني علي يدعون ولكنكم مثل البشر تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون في اللي يموتون ويسقطون بالمشألها ودخلنا شوية بشوية بشوية عرفت ازاي بيبيعوا الأولاد بالآيات لأن لازم اللي يقعد معاهم يكون يعرف يرد على الآية بآية ويشرح تفسير الآية بآية ودخلنا في دور مع بعض كنا نتكتب اننا نشرت تقريبا حوالي اتناشر مقالة عن شعود يهوان قبل ما ترهب عايزين واحد يرد عليهم وخصوصا انهم ليهم ترجمة للكتاب غير الترجمة بتاعتنا وبيغيروا فيها اشياء كثير فما يصحش واحد مع أناس أكثر منهم معرفة من طوائف أخرى وإلا يغيروه من هنا تأتي الشكوك من الكلام اللي بيسمعه وما يعرفش يرد عليه كلام اللي بيسمعه وما بيعرفش يرد عليه. ده ساعات تخش الأمور في حالات تانية يشككوه في الشفاعة شفاعة الإدسين يشككوا في التناول يشككوا في الأبدية حاجة تخبط العقل فأحسن المثل بيقول الباب اللي يجي لك منه الريح يسده ويستريه ما تروحش الخطة يشككوه ساعات يجي الشك في الصداقة واحد يشك في كلام صديقه انه كلام مزبوط ولا مش مزبوط يشك في محبته انها محبة حقيقية ولا مجرد كلام، يشك في اخلاصه كل دي ليها اسباب وليها ماضي وكل ما تتكرر يزداد الشك مرة اخر على جديه طبيعي المواجهة والصراحة المواجهة وايه والصراحة طول ما فيش مواجهة والصراحة الهكاية بتزيد والشك بيزيد ما اعرفش تيجي ازاي وسعد الشكل ده يجي من من الشائعات واحدة تقعد جنب واحدة تقول لها ما تعرفيش فلانا بتقول عليك ايه انا بنفس اسمعت الكلام بتقول بتقول بتقول ودي تصدق وعلى رأي الشاعر احمد شوقي امير الشعراء لما يقول قد صادفوا اذنا صغواء لينة فاسمعوها الذي لم يسمع أحد أزم صراخ هبت اسمع ولين احترسوا من الشائعات واحترسوا من الدود الدودور والذن في الودان ولا تصدقوا كل ما يقال لا تصدقه كل ما يقال ساعة الواحد يشك فينا في بعض الناس ان يقول لك البلد الفلانية دي كلها موصوفة بالبخرة البلد الفلانية دي كلها موصوفة بالبرود البلد كله عشان كده او خطية فرد يجي على المجموع كله أو سخطة فرد في أسرة تضيع الأسرة كلها يكفي أن بنت انحرفت في أسرة تلاقي أختها اللي قاعدة نشطيلة الجو سمعت اللي راخد جاية فيه على أخوه والأيلة كلها تتطبق على بعضها من أجل سخطة فرد معين في أسرة يجيب شك في الأسرة كلها ساعات الناس يجي الشك في القيم والمبادئ والفضائل يقول لك ايه لازم تسلمه صلينا كتير وما في الشعيدة ايه لازم تسلمه وبس ربنا عايز يعذب الجسد ربنا خلق الجسد ده عايز يعذبه وما يعرفش روحانية الصوم فيشك في الصوم او يشك في التواضع يقولك ايه لازم في التواضع كل الناس اللي توضعوا تابوا وفقدوا كرامتهم او يشك في الوداع والهدوء يقولك كل الناس بتقول الوداع والهدوء والطيبة ضاعت حقوقها بعض الطوائف يشك في الاعمال كلها يقول لك ما فائدة الاعمال يكفي الايمان وناس يشكوا في ما هو الحرام وما هو الحلال ويقول لك هو الموسيقى حرام السينما حرام المسرح حرام ارباح البنوك حرام كلمة حرام وحلال ديها تماخو للعاء أطفال الأنبيح حرام أما الشك في النفس إنسان يشك في نفسه وفي قدراته وفي إمكانياته وكل حاجة يقول مش آدك يصل إلى ما يقال إنه صفر النفس الطفل لأنه صغير. وعيش بس ناس كبار ما يعرفش فين الخير وفين الشر عشان كده يسأل أبوه يسأل أمه يسأل أخواته الودي غلط يديله ضرب يعمل عمل يقول له دي غلط ودي غلط ودي غلط الودي يعرف أنه ما فيش حاجة كل اللي بيعمله غلط فيفقد الثقة بنفسه لذلك ينبغي تشجيع الأطفال وتطبطب عليهم هم محتاجين الى السق بالنفس لما يكبروا يبقى حكاية الكبرياء دي حاجتان لكن هو صغير عايز تشجيع لكن الرب القاسي اللي بيستمجار يقول لأولاده دي غلط ودي غلط ودي غلط ودي عايزة عقوبة ودي عايزة شاختة ودي عايزة ضربة يضيحهم يجيب له شك في نفسه يبقى أنا ما عرفش حاجة ما عرفش إيه الصح والغلق حاجة دي مش قويس أبدا في ناس الشك بيجي من أن طبيعته كده طبيعته شكاك طبيعته شكاك طبيعته متردد طبيعته لا يستطيع أن يبت في الأمور شكاك أو ضيق الأفر هو واحد بسيط يقبل كل ولما يقبل كل حاجة يجب له شكوك بل وهيقول له فلان ده غلط وده غلط يقبله بقراخل البساطة ضيعه في انسان البساطة بتاعته ما تخلهوش يشك بيقبل فتنفع كده وتقفن في كده واحد تاني انسان عميق العميق اللي ما يأخدش أي فكرة كده على طول يفحص يبقى ما يجلوش الشك لكن ساعات إنسان رميق يفحص في أمور أعمق منه فيديله شك زي أرجانس أرجانس قاعد يبحث في أمور فلسفية فوق عقله فضللته وأخطأ تأثير الآخرين يجيب شكوك تأثير الآخرين من أبرز الأمثلة في الكتاب المقدس المجدلي ذهبتي ومر من الأخرى عند الفجر وشافوا المسيح وأمسكته بيديه بقدميه وقبلته بعدين لا الدنيا كلها قاعدة تقول لا ده سرقوه لا ده راح لا ده ما حصلش ابتدت البنت تتمخوا من نتيجه كلام الناس في حاجات من اللي تجيب الشك السبب الواحد يعني السبب الواحد يعني بنت تتأخر عن البيت أمها تقود الآن يا ترى جرى إيه للبوت يكون صلت لها حدثة يكونوا خطفوها الناس الإرهابيين يكون يكون يكون ولا تفكر إلا في أسوأ الأسباب تم تقول ولا تفكر إلا في أسوأ الأسباب تم تقول يمكن عند واحدة صلتها وتأخرت شوية يمكن في اجتماع وضغط اللي يمشي بالسبب الواحد في ناس يجيلهم الشكوك من الوهم عارفين وهم زي ايه زي عبيد الرقم 13 إن جه الرقم 13 يشكر رقم 13 في التاريخ الابت أو التاريخ العربي أو التاريخ الأفرنجي يقولوا رب نستر على هذا اليوم نجينا يا رب من الغضب القاتل في أمريكا كده في أمريكا في الأسنسير 12 بعدها 14 الأدوار بتاعت اللوكندا الدور الثاني 10 بعدها الدور الرابع 10 محضوش الدور الثلاثر لأنه في ناس شأن جربتوها دي كتير معنى هم يثبتوا علم وفكر لكن الوهم الوهم يجيب شك زي يعيز يغيد في الضلمة يتخيلوا ان في حاجة في الضلمة وهم ما ما فيش لكن الخوف ايضا يجيب الشك لما تخاف تشك ولما تشك تخاف اكتر الاتنين يمشوا مع بعض السبب ونتيجة مترس خاف شك في حماية الله ليه؟ لذلك ربنا قال له يا قليل الإيمان لماذا شكك او شك قلة إيمان منين من الخوف لما شاف الموت ارجو انكو تعيشوا الجميعا في اطمئنان لا تشكوا أبدا أثناء فضلوا مصالكا